إن في ذلك لعبرة لأولي الأذكار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة والقناطر المقتترة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب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 الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة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 ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقصط فبشرهم بعذاب اليم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 ووفيت كل نكس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَخَذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أَمَدًا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كُلّم تُحِبُّونَ الله فاتَّبِعُونِ يُحِبِّكُم الله وَيَغْفِلَكُمْ دُنُوَبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ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 إذ قالتِ إمرأةُ عمرانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي دَتُنِ مُحَذَّرًا فَتَقَدَّبَرَ الْمِنِّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال ايمون يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 ثَمَنَ حَجَّتَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَلِسَانَنَا وَلِسَانَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل ثم نبتهي الفن يجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحقيقة وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم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 يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون ها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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَادَنَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّ كَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نُضِلُّونَكُمْ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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهداه هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنته بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن النبي ولا تنصرنه. قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصري. قالوا أقرنا. قال تشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَتَغَيَّرَ دِينُ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَتَغَيَّرَ دِينُ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وما أنزل على وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفدق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من الاارض فلن يقبل من احدهم من الاارض ذهبا ولو استدا به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين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 فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ, كمثل ريح فِيهَا صِرْضٌ أَصَابَتْ حَرْفَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتُ وَمَا ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوفك للمؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا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 وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجور العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسير في الأرض فسير في الأرض فاظر كيف كان عاقبة المكذبين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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتلا قلبتم على أعقابكم وَمَن يَقَلِّب عَلَى عَقْبِهِ فَلَيَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِيرِينَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفلنا دنوبنا وإسرافنا في أمرنا رب نغفلنا دنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 ولي بنتلي الله ما في صدوركم وليمحش مَا في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوملتق الجماعان إن مستذلهم الشيطان إن مستذلهم الشيطان ببعض ما تسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم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 وَإِيَّاهُ الْكُمْ فَمَنَّ ذَا الَّذِي يَأْصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِلَّذِي الْأَيِّ يَغْلُ وَمَن يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 لقد من الله على المؤمنين إبدعت فيهم رسول من أنفسهم رسول مِنْ أنفسهم يلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ هذا قل هو من عند أنفسكم أَنَّ أن هذا مِّنَ اللَّهِ ۖ قُلْ إِنَّ هَٰذَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَمَن يَخْشَ اللَّهَ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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فاجرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 إنهم لئي ضل الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لئي ضل الله شيئا لئي ضل الله شيئاً ولهم عذاب عظيم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 ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من قضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميرا السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفتون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تُبْلَوْنَ فِي أموالكم وآفوسكم، ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذين أشرقوا أدن كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن تَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَبْتُمُونَهُ فَلَبَدُوهُ وَرَاءَ أَضْوَاهُمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَلًا قَلِيلًا فَبِأَسْمَاءِ أَشْتَرُونَ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 وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ